لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م ف ل م ا ف ص ل ا ل و م الاسلاميه ن ل ل ن فمن منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني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 م ل ا ق ا ل ل ه ق ا ل ا ل ذ ي ن يظنون أنهم م ل ا ا ل ل ه كم من فئة ق ل ي ل ة غ ل ب ت فئة كثيرة و ا ل ل ه م ع ا ل ص ا ب ر ي ن ولم موسوعه ا ب ا ل ن و ه ا ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ك م ي كثيرة, كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله و ا ل ل ه مع ا ل ص ا ب ر ي ن و ل م ا ب ر ل س ا ل ل ا ل و ت وجنوده ق ا ل و ا ربنا أفرق س ل ا م ي ا ق ا موسوعه النابلسي ر ا للعلوم ن ا وانصرنا ع ل ى ا ل ق و م ا ل ك ا ف ر ي ن فهزموهم ب إ ذ ن الله وقتل د ا و د ج ا ل و د و آ ت ا ه الله الملك و ا ل ح ك م ة وعلمه مما يشاء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 الله. تلك آيات ا ل ل ه ن ت و ه ا عليك ب ا ل ح ق وإنك ل م ن ا ل م ر س ل ي ن تلك ا ل ر س ل ف ض ل ا م على بعض م ن ه م م كلم الله و ر ف ع ب ع ض ه م د ر ج ا ت ت و ي ن ا عيسى ب ن مريم ا ل ب ي ن ا وأيدناه بروح ل ق د س و ل و ش ا ل ا س ل ا م ن ب ع د ه م من بعد م ا ج ا ء ت ه م ا ل ب ي ن و ل ك ن ا خ ت ل ف و ا ف موسوعه ن من ه م آمن النابلسي للعلوم الاسلاميه انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ي أ ت ي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه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 موسوعه ا ا ا ل أ ر ض ن ا ا ل ذ ي ي ش ف ع عنده إ ل ا بإذنه م ا ذ ا ا ل ذ ي ي ش ف ع ع د ه إلا ب إ ذ ن ه ي ع ل م م ا ب ي ن أ ي د ي ه م وما خ ل ف ه م و ل ا يحيطون بشيء من ع ل م ه إلا ب م ا ش ا ء و س ع ك ر س ي ه ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض و ا ي ؤ د ح ف ح ه م ا ولا يؤده ه ح ف ظ م ا و ه و ا ل ع ل ي ا ل ع ظ ي م ل ا إكراه في ا ل د ي ن قد تبين ا ل ر ش د من ا ل غ ي ب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم ا ل ل ظ م ا ا ت إلى ل ن و ر و ا كفروا ا ل ل ذ ي ي ن و أ ع ه م ا ل ط ا غ و ت ي خ ر ج و ن ه م من ا ل ن و ر ر ي خ ج و ن ه م من ا ل ن و ر إلى ا ل ظ ل م ا ت أ م ي ه أ و س و ع ه النابلسي ب ا ر ه للعلوم ا ل ذ ي ح ا ج إ ب ر ا ه ي م ف ي ر ب ه أن آتاه الله الملك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 قال بل لبثت مئه عام فانظر إ ل ى طعامك وشرابك لم يتسنه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 واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن لاطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن إ ل ي ك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا